بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبليا سلامة سينا قدانس وراء مهاجرتها مكة راجرة مدينة قدانة نيه سينا جدة سينا الفاتحة تقتقى الدم بافنتين همورة ابن اللئ ور مكة راجرة مدينة قدانة سن وان جدة افضل بتديسن جت جبيك قمنا فكينا في أبو سلمان يوفرني رضي الله تعالى عنه وارضاه هذا ما نفيته في المعنى في إيساء مكان كيسا قدان سينان إساني جدي كبنيو لعلن سينان ملالس سيناء الفاتر هاته أبو سلمان كني سينان إن التين قداني حالا لسا الليته حالا بهي قسم أمو سلمان هاتي منا إسالي ربي سير راجالة وان إسي إراجر وغدك عبدى بيتي وقاقوتو أبا منا إسيتين الدانباتي ترته وقاقوتو إلم إسيتين الدانفاقاتي ترته كور إساء إيقا أبو سلمان قداني إررافرتان در كمان إيقا وقا توقوتو تتبودا إلم إسي توقفرته غرا مدينة كيلومتر ادي بشني ربي جج مكن كيساباتي ارسا حقن قوفالتي ام سلمى رضي الله تعالى عنها نما بيرو قكسهيب الرومي فايو كالالوتاتي ربي سرها جالته وفدوب افيت مالق قداري واو وغوتديره مكن كيستايتن قرراقاتي فإن إيسا قتلا حجة تلئيسي أجي برا قداني مكة كيسة تغطي إيسا في نمن سينا إيساني ليرالا سينا قدان سغرا مدينة مكة راتحقوني والله قدق أمن يولا وان الفاتا الفاتا تكيس سجرا صحابة رسول ربي رضي الله تعالى عنهم وان قبن عبدوبت تغطني birade man hataw wan isan gacce setu yu wan guddare jiru isani te fuahinta ne tu yu isanitti argama miidama jiru isani tu yu makkan argami umman ni kuffara abba fide ajjesu abba fidann malak irrafdachu yo kaqabatan tat Abba vedän homma häjämän kudun salfaten. Duba suheivikana islamia he Madinä kudanu hedet jennänin. One hintäne rtti dalagan. Isa Rasul Rabbi tu kudanu hedet الجيسو في الرسول ربي صلى الله عليه وسلم نمني رسول ربي الجيسو يعني إلما إيساني كيسان كيسة جودتك غوس نما على رفي إسان كيسة نما على رفي إسان كيسة تدلقاته مالها يرجع جولا رسول ربي صلى الله عليه وسلم هد حجر رسول ربي صلى الله عليه وسلم غا حبدانن دايسان غودانن تاكاجيتو ها تاو كن موججنو نم توقو قفاتو يو ويتغودانو يفاباسه حتى رسول ربي تو دايسان غودانن اودو نمني ارغودانن نم نكوني اي سين سوني غوداس سنتي نوتيو جتتن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه <تصفيق> عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مسجد الحرام كيسى الآبته سقليء الحول اللبي يا معشر قريش من أراد أن تذكله أمه أو يتم ولده أو ترمل زوجته فليل فليلقني وراء هذا الوادي أقن جليل اللبي يا قريش نمن هاتي نها لبد نمني المكية هاية مموجي نمني هات من إسأ أبى منا ربدي أرملها تها تجري لجك ندوبت نهادك أبوك نودي ما جرا أجرجت ويتكنها سو عمر سيفي وفي لجمتين هاسوا حركة إسأ تلمتها تيا ور الجورة حركة ثقبة تيا نموعر عنن أكثت الآبتين للبا تقول نما قريشي مسجد الحرام جرتكيس اتقلق ايه حفور اتنبافا حال كان عمر من الخطاب رضي الله أنه أرضاه ودو علمنا ما هندلال في أتيه في الراء قراسي الهجرة عمر كني نمن هند إسا سداتا نمن هند إسا إيقاتا ماليف عمرين اكد تسدا تاني يوكان عمرين كن ماليف اكناتي إفان يفدي غوداني جدي غافين دي حاجون حتى رسول الله ايسان غوداني ما اكدتي يفبهيتين دي ما رسول ربي صلى الله عليه وسلم مشروعه مشروع جنتون رسول ربي مشروع قداد لقوف ديمن هو المشرع للمشروع نمني كراوان ما رسول ربي كشريعان ما قدد آبو رسول ربي مسلمتون هن دنو رسول كان جل ديمن مكان كيسا تتهي مكان ألت تتهي زمان إيثان جرنتهي زمان إيثان إن جرنتهي أمني مسلمتون أقوم جرنونه wan umahud jatussan dalago hindan dinne, wan umahud jatussan hujat dalleen isaanen rahim per baadamne, wan ti rah per inni ei vi, wan ti ei uf ei kuvi karuto mura, sababa nagaya hunda, waitehjra godanan kana, wan ummani isaan Ada hingonen hunda ei kejum per Hijra Mataman hjerma taman isietuju, Hijraa qofameti yooka godaan ti sun qofti barbaadama ameti wanti barbaadama ma inni madina ga yora dawla islaama akitti daabuda godaaneytu godani kharaati du e dohintehin godaaney madina ga he islamaa dola dawla islaama daabuda wan kharaakana ti isal or burra fagaate wan dawla islaama madina ti نغيا مدينه غادي تترابو قال الامر ماتينمو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه انما نغيات مخالفه الشريعه وانت اني حجته حجره رسول رب بيتو يجي عيسى سماه كنغوت عمر الجنن سبب إساطين ورسولي قرانا ما قران سلاح وقران سلاح قدان سأمر قداني حال أما دبت سنين هجي قداء كفار قريشي قلب إساني كي ست صدا قدار سيسي ياد إسائي يادن هند حرقت الابي فايدا قداء ججو وأن أمر رجته تقفاء نما ديقدمت عمر وجي غوداني دعفها اني كنمنيو دوخارات ترغي تو مي خارا رب عمر مشركتون عمر من نم ديقدماثو دو التعدل قديما تعتين سلاهون ديشاني لكن غودانو دندين عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اكن جدي غادوباتي اسلام من عمر بن الخطاب نوف بنين سنوثات جدي عمر بن الخطاب غاب اسلامه له سينا بودادلغي غاب غودانله سينا بودادلغي عبد الله بن مسعود اكن جرا اسلام من عمر بنين فتحي نوثات جدي guidance إسات ثم سنو تاتجلا وثم إسات أمور رحمتهن واتجلا إيد وجاجر يا عبد الله من مسعود رضي الله تعالى أن إساف صحاب رسول الله لربهن هجالة هجرة يوكل guidance سحاب guidance كان كيس عبد الله وان بدات تجرا حتى هو ألفات هيله وانت guidance هجرو Argamu ka pakudaasi kun u islama